الحمد لله على مسلم الجهر قاهر الجبابرة بالعز والقهر اعز من أطاعه واتقاه وأذل من خالف أمره وعصاه فلا معز لمن عداه ولا مذل لمن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطل السماوات العرى فاطل السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى الغالب على أمره الفعال لما يريد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المرتضى ونبيه المصطفى ورسوله المجتبى بعثه ربه جل وعلا بالنور والهدى فدمغ به اهل الطغيان واذل به اهل الاوثان واظهر به الايمان ورفع دينه وشريعته على سائر الاديان اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على هذا النبي المختار وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وعلى صحابته الغر الأبرار وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى فإنه من اتقاه وقاه ومن اعتصم بالله نجاه ومن فوض إليه الأمر كفاه تقوى الله سبب لتنزل البركات والرحمات على البلاد والعباد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تقوى الله سبب لتيسير كل عسير ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تقوى الله سبب للنجات من الأزمات وأن يرزق العباد والبلاد من غير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله حديثنا في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى بعنوان الوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الوفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا عنوانها وأما شرطها وشرط الجلوس فيها ان نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه أو وصفه صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة ولا تملك وكل بحسابه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر خطيئات ورفع له في الجنة عشر درجات صلى الله عليه وسلم الوفاء بمعنى الوفاء الوفاء الوفاء على الأمة بأداء حقوق نبيها صلى الله عليه وسلم لماذا الوفاء من الأمة لنبيها صلى الله عليه وسلم لأنه كان وفيا لنا دائما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لهذه الأمة وكان وفيا بهذه الأمة ما من خير مهما كان هذا الخير قليلا إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم وما من شر مهما كان هذا الشر قليلا إلا وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه شفقة لأمته وشفقة على أمته وحرصا على أمته فلا يكون حريصا وقد سماه الله بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس ما جمع الله لاحد قط بين اسمين من أسماء الله إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم حريص كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا كان صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة عزيز عليه ما عندتم أي عزيز عليه الذي يشق عليكم ولذلك لا يشق عليكم تسمع في الأحاديث يقول لك إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل لولا أن أشق على أمتي فأي شيء كان يشق على الأمة لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به لما سأله الرجل قال عن الحج يا رسول الله في كل عام مرة فسكت فقال يا رسول الله في كل عام مرة فسكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لو قلت نعم لوجبت وما استطعت وما استطعت انظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة التراويح ثلاث ليال أو أربع ليالي وامتلأ المسجد بالناس في صلاة التراويح فانتظروه في الليلة الرابعة فلم يخرج لصلاة التراويح في المسجد فقال لقد علمت بمكانكم ولولا اني خشيت ان تفرض عليكم لخرجت لكم انظر الى الحرص إني خاف ان يكمل صلاه التراويح بهم فتبقى فريضة تبقى لازم تصلي تروح في الجامعة حرص حرص منه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة اذا ما أجمل هذه المجالس إذا رطبت وطيبت بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء من الأمة لانه كان وفيا بالامه ووفيا للامه في اخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم الكلمه اللي بنسمعها دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم وابموت يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم حريص على الامه مفكرش في نفسه بيقول الصلاة الصلاه وصيه للأمة الصلاة الصلاه وما ملكت أيمانكم يوصي الأمة بإحسان العلاقة وبحسن العلاقة مع ربها ويظهر هذا في إقامة الصلاة إن طول ما المسلمين ببل المساجد طول ما المسلمين حريصين على الصلاة في المساجد طول ما المسلمين بيجوا للمساجد هتفضل الأمة بخير. تضل الامه بخير فبقول الصلاه الصلاه ويصيهم بحسن العلاقه فيما بينهم وما ملكت ايمانكم ان تكون حريصا على الاخلاق الحسنه والمعاملات حتى مع الرقيق حتى مع الحيوانات مع أي شيء تحرص على الاخلاق الكريمة والاداب النبويه والسنن المصطفويه حريص على الأمة قبل ان يموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيعهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يحذر ما فعلوا أو يحذروا مما فعلوا حريص على الأمة في آخر لحظه في حياته صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي النبي مات فيه صلى الله عليه وسلم يكشف السترة في صلاة الفجر يكشف الست وينظر فيجد المسجد قد امتلأ بالمصلين فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامه كاد الناس ان يفتنوا في صلاتهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عوفيه وهيخرج يصلي بهم ثم ارخى النبي صلى الله عليه وسلم السترة فكانت آخر نظرة نظرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أنت عارف لأن النبي تبسم قبل ما يموت لأن شاف المسجد ملان بالناس في الصلاة شاف صلاة الفجر مليانة ومكتظه بالمصلين فتبسم وفرح بذلك لأن خيرية الأمة دي تبقى في إقامة شعائر الدين طالما الامه بتقبل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاه على العبادات ولا سيما شعائر الاسلام هتفضل الامه قويه عزيزه منيعة اما اذا اعرضت الامه عن منهج الله فلن ترى الا الضنك لن ترى الا الذله كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغاء على من خالف أمره لما الأمة تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هتتزل هتتكسر ده زكار الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في مخلفه لما قال الرماء تقفوا هنا فوق التله ديا محدش ينزل حتى لو تخطفتنا الطير لو لقتنا قتلنا عن آخرنا محدش يفكوا يتعتع من مكانه فخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ما انتصروا وبداوا يجمعوا الغنايم انقلبت الامور عليهم ودفعوا تمن غالي بسبب مخلفه واحده للنبي صلى الله عليه وسلم دفعتهم سبعين صحابي من خيره الصحابه على رسول حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاعه قتل ومثل بجثته وسبعين واحد اتقتلوا معاه والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وجحشت ركبته واشيع انه قد قتل صلى الله عليه وسلم ثمن غالي الدفع بسبب مخالفه واحده بس شوف بقى الامه بتقع في كام مخالفه وبعد كده الناس تشتكي تقول لك البركه فين والاحوال ساءت ليه والناس احوالها مع بعضها بقت وحشه ليه بسبب اعراض الامه عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الأمة بعضهم بيحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع مع أنه بالمناسبة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع لكن ثبت يقينا أن مات 12 ربيع فاللي بيحتفل ما عرفش ما بيحتفل ان النبي تولد ولا النبي مات الله أعلم بالك. المهم الشيء تاريخيا لان النبي تولد صلى الله عليه وسلم تولد نبي ولا تولد طفل صغير ردوا علي يا جماعة تولد ايه طفل زي اي طفل بتولد زي اي طفل تولد وكان العرب ما عندها سجل مدني ما كانوش بيهتموا به بالتاريخ ان فلان تولد امتى ولا حتى النبي محمد كان اسمه محمد طفل صغير اسمه محمد اتولد مش مهتمين بقى اتولد امتى بقى واحد ربيع خمسة ربيع عشر ربيع اتولد في رمضان اتولد في زي الحج اتولد في ايه شهر ما كانوش مهتمين لكن الام بقى لما بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا أرخوا كتبوا ان هو مات امتى 12 ربيع الاول دي يقينا باتفاق العلماء لكن لو جيت تشوف مولد النبي كان امتى صلى الله عليه وسلم المولد كان امتى بعضهم قال 2 ربيع بعضهم قال 8 ربيع بعضهم قال 10 ربيع بعضهم قال 12 ربيع بعضهم قال ما تولدش في ربيع أصلا ده تولد في رمضان صلى الله عليه وسلم الشاهد من الكلام ليت بقى الأمة تخرج من الكلام ده باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاء النبي صلى الله عليه وسلم بإعبادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ياريت بقى اللي بحب النبي صح صلى الله عليه وسلم لو مخصم أخوه لما حwehr نقوله النبي يردش بكده صلى الله عليه وسلم اللي الغيت الوقت ها بصلش الفجر في جماعة ويسايف نفسه مع المنافقين لأن مقياس الإيمان عندك وترمومتر الإيمان عندك صلاة, إيه؟ صلاة الفجر فتشوف انت في ايه انت مع المؤمنين ولا مع المنافقين المنافق تصليش الفجر خالص فهل دي يرضى صيدك النبي صلى الله عليه وسلم هل لما أنت حرست كده تجيب كيلو الحلاوة عشان العيال هل حرست ان أنت تصحيهم الفجر ز محريصت ان انت تجيب الموسم لبناتك هل حرصت ان انت تقوم تظبط المنبه وتنزل تصلي الفجر لانك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هل حرصت ان انت لو بتشرب سجاير او مبتلى بشرب السجاير ان انت تسيب السجاير دي لله ثم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل وهل, وهل وهل وهل وهل كل واحد يسال نفسه هل فعلا احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة هل فعلا احنا اوفياء اوفياء للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان وافي لنا تخيل كده ان لك اخر ابتسامة في حياته ان لما شاف المسلمين في الجامع في صلاة الثانية فاللغاية الوقت بتسمع الازان وبالجيش الجامع ليه بتحزن النبي صلى الله عليه وسلم النبي فرح بيك لما شاف الامه مالية الجامع امال لو شاف الامه الوقت ماني الاهاوي ساعه الماتش والجمع فاضي امال لو شاف الامه الوقت الساعه 7 الصبح تلاقي الطريق متروس ناس في عز البرد مستني الاوتوبيس عشان يروح الشغل في حين ان من تلت ساعه ولا نص ساعه ولا ساعة الناس معظمها نايمه ومش في دماغها صلاه فجر لو شاف الام هيضحك وابتسم ولا هيبكي ويحزن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكى زي ما تبسم من أجل الأمة بكى من أجل الأمة شوف أنا بقول لك الكلام ده بجيبه ليه ممكن تكون سامع الكلام ده قبل كده في دروسه وكلام ده بس فرصة ان احنا نجدد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة أقول لك ان النبي كان وافي بنا صلى الله عليه وسلم احنا بقى عملنا ايه قصاد الوفاء ده للأسف هناك من الأمة من عقا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل حلوة المولد وفي إيده الصجارة يأكل حلوة المولد ومصليش في أجل يأكل حلوة المولد واطع أخوه وأخته يأكل حلوة المولد وبيخطف الأعراض يأكل حلوة المولد وممكن بتعمل بالربة فين يا عم المحبة بقى؟ المحبة في حلاوة سمسمية؟ لا المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم النبي بك من أجلنا صلى الله عليه وسلم لما قرأ علي بن مسعود رضي الله عنه لما قاله اقرا علي بن مسعود القرآن قال يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال احب أن اسمعه من غيري لان الإنسان لما يسمع القران من غيره بيبقى الوقع لما تقعد تقرا مع نفسك ورد كده جزء ولا حاجه غير لما تسمع القران من صوت ندي بيبقى الواقع في القلب فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا الهدي دوة ان القرآن لما تسمعه من غيرك لما تنصت إليه لما تقعد كده بالليل قبل ما تنام وتقوم جايب كده قناة المجد على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وتعيش مع المصحف المجود حاجة كده ما شاء الله تجيب قناة الحرم وتسمع كده حد من المشيخ الشيخ المنشاوي ولا المعتل ولا السديس ولا ناس دي تحس إن انت في طعب غير لما تقرا انت فالموم يقول له اقرأ علي فابن مسعود قرأ عليه سورة يا جماعة سورة النساء إلى أن وصل إلى قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك ابن مسعود حسبك فرفعت عيني فاذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم الادي ممكن بنراها وبنسمعها وبنعيطش فيها لكن لي النبي بكى فيها صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعه النبي بكى فيها لي الادي هزت النبي صلى الله عليه وسلم لي الادي بكت النبي صلى الله عليه وسلم ليه ها؟ ليه ها؟ ها؟ أيوه كل الرسل هيستشهدوا بالرسول جميل هو الرسل بالأمة حتى نفسها بامه الإسلام زي عليه السلام لما أمة الإسلام تشهد لكن النبي هيشهد علينا النبي بكى بقى أيوة خيف على الأمة من إيباء بقى ان النبي لما يشهد علينا لا يشهد إلا بحق صحيح كده مش هيغير كلام هيشهد باللي حصل وهو صلى الله عليه وسلم سيعلمه الله أن من أمته من ترك الصلاة ومن أمته من وقع في الزنا ومن أمته من يحارب الله بالربا ومن أمته من قطع الأرحام ومن أمته من سفك الدماء ومن أمته من ارتكب المنكرات والمبقات صح صح بالله عليك دي بقى لما النبي يشهد عليه صلى الله عليه وسلم لما يشهد على اللي قاتل وعاللي وعال وعلى وعاللي وعال بيسفك الدماء ولا أطع رحمه ولا عقل ولا دي ولا اللي بيشرب مخدرات ولا اللي بيع مخدرات ولما يشهد على دول هيبقى شكلهم إيه وبعد الشهادة ديت هيكون حالهم إيه فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى شفقة شافقة شافقة على أمته بكى خوفا على أمته صلى الله عليه وسلم فدرسال الكل واحد واقع في مخالفه إنه يشهد عليك صلى الله عليه وسلم تخيل كده لما تكون في واحد أنت بتحبه وبتحترمه وبتقدره وشافك وانت بتعمل حاجة غلط ولما جوم يقرروك قالوا لك إحنا هنجيب لك واحد يشهد عليه فبتبص القتل اللي داخل يشهد عليك دي مين اللي انت بتحبه وتقدره هيبقى شكلك قدامه ايه تخيل بقى دي مش بتحبه وتقدره بس ده دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشهد عليك لما تكون وفي غير لما تكون غير وفي فكل واحد وقع في مخالفه الوقت يحط في قدامه الحته ديت يحط قدامه الموقف ده يحط قدامه الايه ديت ان النبي هيشهد عليك فهيشهد عليك بايه هيقول للربنا عليك ايه شوف نفسك وبكى مره تانية وهو بقيم الليل ورجله ورمه من قيام الليل كان يقوم الليل حتى يا جماعه تورمت تفطر قدماه رجليت شققت وورمت من طول القيام تعال بقى شوف حالنا احنا دلوقتي في ناس ضهرها ورم من القعده على القهوه في عز التالك في الشوارع ويرجع الساعه واحدة واتنين بالليل يخش على السرير يلم ما مايفكرش في صلاه فجر في ناس رجلها ورمت من المشي بعيد عن ربنا لكن سيدك النبي كان يقوم بيقوم الليل لغايه ما رجليه ورمت وعائشة تقول له أنت بتعمل كده في نفسك ليه؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا إحنا فين إحنا من الكده أنت بقى؟ فين اللي بيصلي قبل ما ينام ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات؟ فين اللي بيقوم قبل الفجر في وقت نزول الرب؟ انا من تائب فأتوب عليه انا من سائل فاعطيه انا من مستغفر فأغفر له ده أنا قلت قبل كده لو فرض ان محافظ ده جاي ونازل قريه بساط وقال لك أنا جاي الساعه ثلاثة بالليل وفي شي تزلط وتالب والجو هوى قال لك اللي هقابله الساعه ثلاثة بالليل في الشارع وقال إيه مستني لي أنا هتديله شقة في المساكن هديه او هدي له حته ارض هديها له هديه بالله عليك اللي يحصل للبلد حد ينام والله ما يحصل ولا يستقبلوه في اول بساط ده من المنصوره هت هتلاقي صفوف كده من اول المنصوره ليه اصل فلان جاءت وهيد مع ان جو برد وشتاء وثلج وبتاع وهتنزل تقف في عز شتاء عشان تستنى طب ما بالك بقى مش اللي جاي بقى ولا لا دا اللي نازل في الوقت دوت وبيقول لك ألا من تائب فأتوب على مين يا جماعة الله الله جل جلال وما بقول لك انزل في البلد ولا استناني في الشارع ولا حاجه دا انت فين في الدار عندك لا مش في الجامع كمان دا في الدار عندك في بيتك في بيتك وانت لابس ومتدفي وقاعد في الدار ومشغل الدفايه قوم بس صل ركعتين قوم بس صل ثلاث ركعات عندك ايه عندك مشكله ايه عندك ذنوب عايز تتوب منها انا هتوب عليك منها عندك ذنوب عايز تستغفر انا اغفرها لك عندك مشكله في حياتك عايز احلها لك انا احلها لك عندك حاجه نفسك فيها اعملها لك انا هعملها لك ومع ذلك يا جماعه احنا في الشخير اساتذه وفي الغفله بعضنا اساتذه للاسف بعضنا ما في دماغه لقىام ليل ولا صوت فجر ولا الموضوع ده خالص هو مظبط المنبه على الساعه 7 عشان يلحق الاوتوبيس عشان يجري على الشغل عشان ما يتشطبش عليه وتخصم منه جنيه ونص او اتنين جنيه لكن عشان يتكتب كل يوم منافق معلوم النفاق دي مش في دماغه ونرجع نقول إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وجبنا الكل بيت من البنات كله حلاوة بتاعة مد النبي صلى الله عليه وسلم طيب إحنا فين بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن النبي بكى في يوم وهو بيقيم الليل قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لما قرأ الآلية بكى واشتد بكاؤها فارسل الله جبريل عليه السلام وقل له سل محمدا ما الذي يبكيه وهو اعلم سبحانه وتعالى فجاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يسالك ربك يا رسول الله ما الذي يبكيك البكاء الشديد ده انت بتبكي ليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتي امتي يا جبريل فصعد جبريل إلى الله عز وجل فأخبره والله أعلم فقال الله عز وجل قل له إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءه صلى الله عليه وسلم إن الله يرضيك في أمتك ولا يسوءه الكلام تسميه وفاء دي اسم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان وافي كان وافي بنا كان وافي بالأمة كان حريص عليه يبكي من أجلنا ويبت ويضحك ويتبسل من أجلنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي في يوم من الأيام اشتاق لرؤيتنا تخيل دي تخيل اشتاق لرؤية الأمة اشتق لرؤيه اتباعه صلى الله عليه وسلم فيمكن في المقابر مع الصحابه فقال صلى الله عليه وسلم وددت لو انا راينا اخواننا قالوا يا رسول الله اولست اخوانك قال بل انتم اصحابي يعني انتم خدت المنقبتين مع بعض الفضلتين مع بعض فضيله الصحبه وفضيله الاخوه أما إخواننا فلم ياتوا بعد فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يات بعد من أمتك طب أنت تعرفهم إزاي وهم هيبوا بعد الذكرون عديد هتعرفهم إزاي من وسط الخلائق يوم القيامة فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل به عرفوا خيله الغر المحجله الغره اللي هي البياض في نواص الفرس والتحجيل البياض في قوائم الفرس إن حصان سويت والناصيه بتاعته بيضة أو إن الركب بتاعته فيها شعر أبيض. فبقول لهم لو الابيض ضيف وسط حاجات سودة يعرف ولا ما يعرفهاش قالوا له طبعا يعرف ايه ابيض وسط اسود ده واضح خالص فقال ان امتي ياتون يوم القيامه اسمع غرا محجلين من اثار الوضوء وانا فرطهم على الحوض يعني فرطهم سابقهم مستنيهم منتظرهم شوف سيدنا النبي لما يقولك أنا انا مستنيك على الحوض انا هقابلك يوم القيامه ما تشيلش هم انا هكون معاك يا ده كبيره قوي دي وأنا فرطهم على الحوض تعرف الحوض ده دمن الحاجات اللي بنؤمن بها إن الحوض الذي يأتي من نهر الكوسر إن اعطيناك الكوسر الحوض ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل عليك زان عليك زان كعدد نجوم السماء من شرب منه شربه لا يصنع بعدها ابدا اللهم سقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربه لا نظم بعدها ابدا شوف النبي يقول ايه بقى نكمل الحديث لانه مهم قوي قال وانا فرطهم على الحوض الا لا يزادن اقوام عن حوضي في ناس هتيجي الملائكه تطردها بعيد عن الحوض ولو بعيد امشي ما انتش شارب فيقوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم امتي امتي امتي امتي فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك ده كانوا واقعين في البدع والمخالفات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا اه حط دي قدام عينيك إن ممكن المحبة مش اللي يحب النبي يزوء لا اللي يحب النبي يتبعه اللي يحب النبي يقتدي به صلى الله عليه وسلم اللي يحب النبي يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بقى أرواية تانية في ابن ماجه للحديث ده خطير قوت لما الواحد بيذكرها بتقطع في قلبه قال ايه بقى صلى الله عليه وسلم وركز معايا بقى في اللفظه دي قال وانا فراتكم على الحوض فلا تسودوا وجهي ده دي صوت تقع في قلب اي مسلم تقطع والله والله تقطع شو لي يا جماعة قول ايه قولوا اللفظه دي ثاني قول ايه ما تسودش وش يعني يا اللي ما بتصليش ما تسودش وش النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي بتشرب سجير ومخدرات ما تسودش وش النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي ماشي بنتك لابسه استريتشات ولابسه بضي ولابسه ملزق ومحزق ما تسودش وش النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي بتتعامل بالربا ما تسودش وش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النبي بيقول امتي امتي والبلكه تقولوا لا لا لا اطردوا ده بعيدوا بعيدوا ابعدوا بعيدو. بعيدو. يا شفت انت كده لما تقول لي كده لحد من ولادك أو حد عندك تقول له ما تكسفنيش ياه ما تكسفنيش يا ابنك لما تقول للواحد عزيز عليك وانت بتدخله في موضوع كده سالف له فلوس من حد عامله له ما حاجة مشغله عند حد قبل ما يروح بتوسط له ايه كل حاجة في وشك ما تسويتش وشك ما تكسفنيش لأن هل الجزاء الاحسان الا الاحسان فالنبي بيقول لك كده ويقول لكل واحد فينا كده بقول انا مستنك على الحظ ما تسودوش وشك يا كلمة صدقني تخلي كل واحد فينا راجع نفسه إنني فعلا يوم القيامه النبي هيفرح بي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى تعالى خد اشرب اشرب ولا هاجي يقول لي اشرب يقول له لا دي مش شارب دي مش شارب دا دي كان مبتدع دا دي كان بعيد عن هاديك دا دي, دي كان بحارب السنة وكان بينكر السنة وقال لك مش هنسمها صحيح البخاري وعايزين نحرق صحي البخاري ماشي بعيد طرده يوم انه بيقول له بعيد بعدا بعدا سحقا سحقا النبي حذر من الناس ديت اللي بتحارب السنة وبتنكر السنن النبي بيقول صلى الله عليه وسلم الا انما حرم رسول الله فقد حرمه الله اللي النبي حرمه يبقى ربنا اللي حرمه الا فيوشك رجل شبعان متكئ على اريكته قاعد شبعان بياخد ملايين وقاعد على انتريه ولا على كرسي وعمل له برنامج ويقول لك مش عارف ايه وينكر الشريعه وينكر صحيح البخاري متكئ على اريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله احللناه وما وجدناه في كتاب الله حراما حرمنا ام النبي مكرر الكلام وقال ايه الا اني اوتيت القران ومثله معك اوتيت القران ومثله السنه ومثله ليه لان القران في ايات مجمله في القران زي مثلا ايه اقيم الصلاه إحنا بتصلي المذنب كمرقعة والعشا والفجر والظهر هات لآية بتقول الكلام ده في آية بتقول الكلام ده ما فيش آية بتقول الكلام ده بخصوصها لكن في آية بتقول الكلام ده بعمومها وما آتاكم الرسول فخذوا وما أناكم عنه فانت فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه قالوا لنا في صحيح البخاري ومسلم وغيره من السنن ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي خمس صلاة في اليوم والليله صلاه الفجر ركعتين صلاه كذا دي سريه دي جهريه الكلام ده عرفناه منين يا جماعه من السنه طيب واحد مثلا من الناس اللي يقول لك ما فيش حاجه اسمها سنه وما فيش صحي الكلام الفاضي ده نقول له تعالى في واحد عزمك على لحم حمير عشان تمصمص عظم حمير وتمزمز شربة حمير ايه رايك تيجي تاكل ولا ما تاكلش يقول له ايه ياكل ولا ما ياكلش ما ياكلش ليه ايه لحم الحمار حرام؟ مش لا بك... لحم حرام ولا حلال؟ حرام طبعا طيب هات لي في القران بتقول ان لحم الحمار حرام؟ حد يحفظ بتقول لحم حرام؟ لحم ولا لا؟ ماشي احنا لو في خنزير خنزير مش زلحم احنا ايه بتقول ان لحم حرام ما في في فيش لكن في بتقول كده وما اتاكم الرسول وما لكم عنه فالنبي قال عن لحم الحمير إنها رجس نجس نجس النبي قال كده صلى الله عليه وسلم إنها نجس والنجسة ما تتكيلش فيبقى النبي حرامها صلى الله عليه وسلم طيب ينفع واحد متجوز يتجوز عمت مراته أو خالت مراته ها ينفع؟ طب هات في القران بتقول الكلام عندك ايه المحرمات من النساء في سوره النساء ربنا قال بعده احل لكم وراء ذلكم ايه من النساء هات لي بتقول إن, ان لا يجوز ان انت تتجوز عمه مراتك او خالتها عليك في ايه بتقول الكلام ده مفيش امال عرفنا ان ده حرام منين لا تنكح المراه على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها ده حديث مين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا يا مسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات بينت مجمل القران وازاي يقول كذا، كده كذا. لك كده السنه تبين مجمل القران يعني مثلا يعني الصنف احنا بنركع ونسجد ونقوم ونقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم تشهد في آية في القرآن الكلام، كلمة ها أمال في حديث بقول إيه صلوا كما رأيتون طيب حد فينا شاف النبي بصلي رد على حد فيكم شاف النبي بصلي أمال إحنا بتصلي كده إزال إن السنة الصحابة الصحابة هم صوروش النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسموه لأن ده حرام لكن هم نسخوا كل اللي كان بعمله ونقلوه لنا في السنة ولذلك الجماعة دول مش عايزين ينكلوا السنة لعايزين يهدوا الدين كله لأن لو جينا بقى خلصنا السنة خلاص مش هناخد به طب من اللي نقل لنا القرآن؟ صحاب خلاص كده؟ طيب انت الوقت بتقول ان السنة ده مضروبة وكسب وان الكلام ده كله كلام فاض طيب ما هيقوله بعد كده ايه؟ برضو القرآن نفسي ما هو اللي يقلوا وكذبه في السنة هيكذبه برضو فين؟ <تصفيق> يبقى الهدف من الناس دي هو هدف الشعر وافض هدم ال... هدم الدين ليه بقى؟ لأن النبي قال صلوا كما رأيتوا منه صلي الصحابة نقلوا لنا صوت وصورة النبي كان بيصلي ازاي كان بيقرا ايه كان بيركع بيقول ايه كان بيسجد بيقول ايه كان وهو بيتشاهد بيعمل ازاي كل دي من قول باسناد اسناد صحيح لا يقبل الشك ولذلك نحن بنصلي بتصلي في الركوع بنقول كذا في السجود بنقول كذا دل الصحابة نقلوه عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكلام ده احنا مؤمنين بي ولا لا يا اخوانا والدليل ان احنا بنعمل بيه خلاص كده وان احنا بنتحدى الدنيا كلها بالقرآن وبالإسلام ان الدين عند الله الإسلام اسمع بقى البشر الحلوة دي بقى قال صلى الله عليه وسلم توبة عايزك تسمع الحديث ده عشان تفرح تفرح كده وانت بتصل وتشبه بالنفس صلّم هايزة تفرح وتتبسط. قال صلى الله عليه وسلم طوبة لمن آمن بي ورأني. طوبة لمن ط آ... كلمة طوبة دي احنا بنسمعها كتير طوبة لكذا ط طوبة طوبة يعني إيه؟ قلك طوبة طوبة قلك هي الجنة. وسمي الطوبة من طيب العيش يبقى طوبة دي اسم من اسماء الجنة دي قول القول الثاني إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطع آخرة دي بس شجرة في الجنة بس واحد يفضل راكب فرس ويجري تحتها مئة سنة ما يجيبش آخر شو ما بلك بقى بيئة الشجرة شكله إيه المهم الشاهد من الكلام إن طوبة لمن بقى لمن آمن بي ورآني قالها مرة ثم قال وطوبة ثم طوبة ثم طوبة سبع مرات قالها كمرة سبعة لمن الله صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى سبع مرات النبي دعالك دعالك سبع مرات طوبى لمن امن به ولم ايه ولم يغاني صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه في يوم ياتي على الناس ايام الصبر هيجي على الناس زمن اسمه زمن الصبر القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر ان انت طول ما انت متمسك بدينك في ناس ممكن تتهمك بالباطل اه لان في للأسف بسبب تشويه بعض الناس لصورة الإسلام بالكذب او بسبب افعال بعض الناس المتمسكين بالسنة بيكرهوا الناس في الإسلام في بعض الناس فاكر ان كل ملتاحي يبقى تبع بتوع مش عارف داعش والكلام لا دول شوهوا صوره الاسلام الاسلام مش تقطيع رقاب والكلام ده كله اللي الاعلام بصوره ان اي حد ملتازي كده لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الرشدين المهديين بعدي وسنه القرون الراشدين ما فيش فيها تكفير المسلمين الناس دي بتكفر المسلمين والعزه بالله الناس دي زي الخوارج اللي بتكفروا المسلمين بارتكاب الكبائر الكلام ده مش عندنا الكلام ده مش في سنه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حتى لو عاصي اسمه مسلم المسلم حتى لو عاصي في خير ولا تعدم منه الخير الناس دية اللي شويت صورة الإسلام إياك ثم إياك أن تخلط بين الأوراق لا التمسك بالسنة شيء والارهاب والتطرف اللي بيحصل دي شيء تاني خالص لا يقره دين ولا الإسلام شاهد بالكلام الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زمن اسمه زمن الصبر القابض على الدين فيك القابض على الجن وقال لهم إذا للمتمسك فيه أو فيهم بما أنتم عليه له أجر خمسين شهيدا منكم فالصحابة قالوا يا رسول الله منهم قال بل منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرى التالتة كمان بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس إن أنت تتمسك بالدين وتتمسك بالسنة والدين الدين الكامل الدين ال... يا أيها الذين ما دخلوا في السلمي كف كاف لأن في بعض المسلمين عندهم في صنف الشخصية تلاقي وشه في الجامع لون وتلاقي وشه في الدكان وفي الشغل لون تاني خالص لا انت مسلم في الجامع ومسلم في بيتك ومسلم في شغلك لابد تعلم الناس محاسن الإسلام ونتمسك بأخلاق الإسلام مش يبقى كدب مشيب مش يبقى بصلي ونصب ما ينفعش. ما, ينفعش. ما ينفعش تكره الناس في الصلاة وأنت لا تدرج أو وأنت تدرج أحسن الناس أخلاق دول لابد هم المسلمين المسلمين في يوم من الأيام فتحوا الدنيا كلها بأخلاء الإسلام يقول لك الإسلام زي احنا قلنا بكرة في محاضرة إن الإسلام وصل للهند والسند اللي هي الهند وباكستان عن طريق التجار المسلمين الناس اللي كانوا راحين يتجروا في القماش والبهارات الكفر لما شافوهم أسلامهم كفر لما شافوهم أسلامهم ليه؟ لإخلاق المسلمين المسلمين لما تمسكوا بدينهم في يوم من الأيام عملوا حضارة الدنيا كلها ما جاتش حضارة زيها اسمها حضارة الأندل حضاره الاندلس دي كانت أوروبا في الظلام وكانت قرطبة مضاءه الشوارع الشوارع في قرطبة كان فيها, كان فيها نور كذا كانت تضاء بالقناديل كانت أوروبا مشية متكسر شوارعها مش عارفين يسفلتوها وكانت الاندلس شوارعها متسفلتة لما تمسكت الأمة بالإسلام بقالها حضارة ولكن لما اختلفوا فيما بينهم وبدا امراء الاندلس يتكلبوا على الدنيا ويحاربوا البعض ويدخلوا البعض اللي حصل راحت الاندلس وراحت حضاره الاندلس وبقى اسماء اسبانيا والبرتغال وكذا بقت في ايد الكفره بينعموا بقصرها وخيراتها اللي كانت في ايد المسلمين في يوم من الايام الكلام ده لما المسلمين يتمسكوا بدينهم هيرجع لهم تاني بس الدين هون مش الصلاة بس مش العبادة بس العبادة والأخلاق العبادة والأخلاق لكن طول ما المسلمين تلاقي اثنين بيصلوا وجران وتلاقي بيقطعوا في بعض ويجذبوا على بعض ويفتروا على بعض في المحكمة تبص تلاقي اثنين بيصلوا واخوات وشؤقة وفي بيت واحد وكان أيام أبوها الله يرحمه كان يقعد في الأصعى كده هو واخواته إيد واحدة في نفس الأصعى وفي نفس الأكل لما ابوه يموت كل واحد بقى في حاله ما بالقش حتى السلام على بعض وتلاقي الاتنين بيجروا على الجوامع وتلاقي كل واحد جايب الموسم وكله الحلاوة لكل بيت من العيال فين يا عم؟ أنت بتضحك على نفسك انت بتضحك على نفسك اللي يحب النبي فعلا يتبع النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله ايه كثيره الاسوه التاسي الاقتداء نشوف هنا ربنا قال لقد كان لكم ما ارشف صلاه رسول الله ولا في حج رسول الله ولا في طاعه رسول الله قال ايه لقد كان لكم ايه في في رسول الله في كله في شكله في اخلاقه في هديه في ادبه في سننه في عبادته في عقيدته في معاملته مع زوجاته في معاملته مع جيرانه في معاملته مع غير المسلمين في معاملته مع الحيوان في كل حاجه يكون عندك تاسي واقتداء بسيد الانام صلى الله عليه وسلم يبقى احنا لما نتكلم عن الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بنتكلم من باب رد الاحسان ولن نستطيع خلي بالك مهما احسننا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مش هنعمل ظرة من اللي هو احسنه لنا دا يكفي أنت كده تقعد مع نفسك بس تقول ياه ده الواحد لما بيعمل لواحد جميلة دنيوية يعني لو واحد خدمك ووظف ابنك لو واحد خدمك ومشلك مصلحة في مكان بتبقى شايل له الجميلة فوق دماغك وكل شوية تقعد تشعر فيه وتقول, وتقول له جميلك ده فوق دماغي ما صح يا جماعه عشان صفر ابنك الكويت ولا صفر ابنك مش عارف فين ولا وظف ابنك فين ولا عمل لك مصلحة عشان الأرض فين ولا عشان العداد بتاع الكهرباء فين ولا عشان بتشلك جميلة فوق دماغك بالله عليك في جميله أكتر من اللي النبي عملها لك صلى الله عليه وسلم لولاه صلى الله عليه وسلم لكنا على الكفر نموت صح ولا مش لولا له هو ربك الصحابه واحد زي عمرو بن العاص اللي كان من صناديد الكفر فضل عشر سنين يقتل في المسلمين وحارب النبي صلى الله عليه وسلم وخ... ويسفك دماء المسلمين ويجي في الاخر يسلم ويتوب إلى الله عز وجل ويبقى قائد من قواد المسلمين ويفتح البلاد بعد كده للإسلام يكفي بس إن في حسنات عمرو بن العصمين أهل يا جماعة اهل مصر دول بس كفاية كفاية بس الإسلام اللي في مصر كفاءة دي بس في مزال حسنات عمر بن العاص اللي كان فيهم الآن في دماء المسلمين وبحارب النبي وحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده هو اللي يكون سبب في إسلام كثير من الناس لولا النبي رب الناس ديت والناس دي سابت بلادها وبيوتها وناقلت الإسلام إلى الأرض كنا زماتنا لغايه الوقت بنموت على الكفر إحنا وولادنا واحفادنا كان زمات أجدادنا كلهم الوقت في النار وإحنا ايه وإحنا محصلينهم اعوذ بالله لكن ربنا اكرمنا بالاسلام في جميل أكتر من كده في جميل أكتر من كده يا أخوان يبقى حقه علينا كبير الوفاء به والوفاء له هو الواجب على الامه أن تكون وفية بالنبي صلى الله عليه وسلم والوفاء مش في حتة حلات التاكل، الوفاء مش في قصدة تآم، الوفاء إن أنت تأدح قوق النبي صلى الله عليه وسلم، سدنا النبي صلى الله عليه وسلم زين بقولك كل اللي خير إحنا فيه عن طريق صلى الله عليه وسلم، سدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي محبيته لابد تملأ قلوب كل واحد فينا. واحد لابد قلبه يتمنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن محبته شرط من شروط الإيمان قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عشان تحس بالإيمان في قلبك الإيمان مش هتحس بحلاوه الإيمان لما تح إلا لما تحبه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الايمان له حلاوه الايمان له لذه في واحد بيصلي والثاني جنبه بيصلي واحد منهم بيتمتع بالصلاه والثاني شايل الصلاه وزاعق للاسف في ناس كده امتى تحس بلذه الطاعه امتى تحس بلذه الايمان اسمع ثلاث حاجات ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار يبقى امتى تحس بحلاوه الايمان لما تحب النبي صلى الله عليه وسلم طب وعلامه محبه النبي الاتباع علامه محبة النبي يا جماعة الاتباع كل اتبعت النبي أكتر كل يحبك أكتر صلى الله عليه وسلم وكل ابتعدت عن المتابعه نقصت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم الان في سوره العمران اسمها ايه المحنه ادعى قوم محبتهم لله ورسوله تلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دي الآية دي تعرض نفسك عليها إن الايه دي دليل محبتك اتباعك هو محبتك بعدك عن البدع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإيه؟ فهو يعني إحنا الوقت مثلا هنصلي العشاء أربع ركعات فأم واحد جاي بعد صلاة العشاء أنا أجدع منكم يا جماعة يا ابنها تعمل إيه أنا أصلي العشاء ست ركعات وأم بقى العشاء ست ركعات وأخلص لله فيهم وبكى من خشية الله وخشع في صلاته بعد ما خلص صلاه الولاده تقبل الله ولا صلاتك بطلة يا عم ازاي ده اخلص لله ده بكى من خشيه الله ده خشع في صلاة ممكن أنت ما خشعتش في صلاة الأربعة هو صلى ستة وخشع فيه مباكة من الله نقول له تقبل أولا صلاتك بطله بطلة ليه؟ لأنه مع انه زود خير ولا ما زود شيء بس هنا زياده الخير مش خيرين زياده الخير هنا إيه؟ شر بدعه ما تنفعش ولذلك ربنا بيقول في القرآن هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن وعمل ما قالش أكثر ما قالش أكثر قال إيه؟ أحسن فالفضيل ابن عياد قول إيه؟ أخلصه وأصوبه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 صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول الكلام ده عشان نكون اوفياء له ازاي اوفياء له بمحبته صلى الله عليه ان محبته تملا قلبك ان تحب النبي اكتر من ابوك واكتر من امك واكتر من ولادك واكتر من زوجتك واكتر من نفسك لما عمر سمع الحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ونسه معين قال له يا رسول الله والله لا انت احب لي من كل شيء الا من ايه الا من نفسي فقال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال عمر في التو ما قالوش اما افكر وبقول لك لا فعلى طول قال له والله انك أحب احب إلي من نفس قال له ايه قال أنا يا عمر هي كده أضياء محسومة أن أنت لابد تحب النبي صلى الله عليه وسلم هتقول لي لين حبه لأن ربنا بحبه لأن ربنا أحبه لأن ربنا أمرنا بمحبته النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتخذ خليل قال صلى الله عليه وسلم إن رب اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فصاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يبقى الخليل الرحمن دي تطلق على اتنين بس ما لهمش تالت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومين يا جماعه وابراهيم عليه السلام بس ما لهمش تالت وقال الكلام ده لما مدح ابو بكر الصديق واثنى عليه وقال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذته أبا بكر اللي الشيع الروافض عليهم لعائل الله بيكفرون شوف النبي بقول إيه صلى الله عليه وسلم بقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذته أبا بكر إيه خليلا شوفت كان بقول ما من يد إلا كافأناها أي حد خدم الإسلام واخدمني اني كفيته. الا يد ابي بكر. فجزاؤه على الله. شفت الحت العشاء? <اللحة> الله un أن على هذه الامور جزاء وفائه صلى الله عليه وسلم نحبه لان الله كما قلت يحبه ولان الله اتخذه خليلا ولان الله جعل محبته شرط للايمان وتوعد كل من قدم محبه اي شيء على محبه الله ورسوله اسمع الان خطيره في سوره التوبه قل ان كان اباؤكم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 الا ده خطير خطير ان اللي يقدم محبه اي شيء على محبه الله ورسوله ربنا توعدوا قال له استنى العذاب زي ما ربنا قال في الايه الثانيه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او عذاب أليم فالإنسان يحذر يحذر ان هو يبتدع في دين الله يحظر إن هو يعصي النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال من اطاع كل امتي يدخلون الجن الا من ابى قال ومن يابى رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن اعصاني فقد ابى ولذلك الواجب على المسلم لما يقع في معصيه ان يتوب ويستغفر ويندم ويرجع لان اي إحنا بشر والبشر لا يخلو من تقصير والبشر لا يخلو من معصية لكن العيب أن تصر على المعصية احنا عايزين يا أخواننا نطلع بعد المحاضرة دي إن شاء الله إن احنا فعلا قلوبنا تتملأ حب النبي صلى الله عليه وسلم إن أي واحد فينا وقع في مخلفه يتركها ابتغاء مرضات الله ثم محبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت كده فعلا بتحبه يبقى أنت كده فعلا محب صادق له صلى الله عليه وسلم بنحب النبي يا أخواننا صلى الله عليه وسلم لأن كل المخلوقات بتحبه الجبل كما أخرت جبل احد لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه قال هذا احد جبل الله شفت الحته دي جبل يحبنا الله ونحبه يحبنا شوف احد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم الحجاره الحجاره بتحبه القصه اللي بتسمعها انت دايما قصه الجزع كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على جذع شجره فلما اتخذوا المنبر الخشب فترك الجذع وصعد المنبر ففي اول خطبه النبي خطبها صلى الله عليه وسلم اول ما طلع على المنبر الخشب الجذع كان موجود في مكان فاخذ الجذع يبكي بكاء الصبي شفت لما يكون عيل مسروع ويد يبكي حتى سمع الصحابه بكاء جذع تتخيل بقى بكاء الجذع دي يبقى شكله ايه الصحابه هم قاعدين في, في, في الجامع سمعوا الجذع بيبكي زي العيل الصغير فقطع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ونزل الى الجذع واخذ يسكته كما يسكت الصبي شفت انت كده تقعد تقول خلاص خلاص تطبطب عليه خلاص واحد يسكته زي العيل الصغير حتى سكت الجذع وسكن شوف قال إباء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أفعل لبكى إلى يوم القيامة يا يا حديث ده لما تفكر فيه كده كان الحسن البصري لما يقول الحديث ده يبكي ويقول هذا جماد وجزع حنا واشتاق لنبيكم فأنتم أولى بذلك شفت الحته دي إن الجزع النبي سابه صلى الله عليه وسلم ما بقاش يقف عليه فالجزع بك على فراق النبي صلى الله عليه وسلم الجزع اشتاق للنبي بالله عليك انت اشتقت له انت اشتقت له يعني وانت قاعد كده مع نفسك قلت يا الواحد نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم الواحد نفسه يقعد معاه واسمع كلامه صلى الله عليه وسلم كلما تشتاء كلما تدل على محبتك الصادق اسمع الحديث الجميل ده قال صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حبا لي من يود لو أنه وتر أهله وماله ورآلش يبقى اسم حبتك بقى يعني واحد مثلا عنده فلوس فخير تدفع فلوسك وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يفكرش يقول ده ندفع فلوس ده ندفع عمري كله بس اشوف صلى الله عليه وسلم احنا لما نراه ولحزن على ذلك ولكن عندنا امل لما جي راجل اعرابي بيقول له يا رسول الله متى الساعه فقال وماذا اعددت لها قال ما اعددت لها كثير صلاه ونصيه غير اني احب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم ابشر المرء مع من احب فكان انس بن مالك لما يشوف الحديث ده ويقراه ويسمعه يقول وانا احب رسول الله واحب ابا بكر واحب عمر واحب عثمان رجاء ان احشر معهم فانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتمنى تتمنى تشوفه تتمنى تقعد معاه تتمنى تكون معاه في الجنة بس مش هتكون معاه في الجنة إلا انت بقى قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم الي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يالفونه ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يبقى عايز تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم اهتدي بهديه اقتدي بسنته تخلق بأخلاقه احرص على طاعته احرص على أن تسير خلفه صلى الله عليه وسلم ساعتها تبقى معه ساعتها المرء مع من ايه يا جماعة ها؟ مع من احب ودي برضو حديث خطير من الناس اللي بتحب الحاجة الغلط الناس اللي بتحب مثلا واحد ما بصليش او واحد مثلا الممثلين او غيره من اللي بيعصي ربنا اوعى اللي هتحبه هتبقى معه اللي هتحبه هتبقى معاه فشوف انت بتحب مين النبي صلى الله عليه وسلم بنحبه وبنشتاق له لأن الحجاره حبيته لأن الشجر أحبه لأن الحيوان حتى اشتاق له قبل كده كان لنا درس عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كم اللي فاتت اللي قبلها وذكرنا بعض النماذج كده الجميلة فبذكر بها برضو عشان عايزك تحن وتشتاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما واحد اعرابي قال وقال له أنت رسول الله قال نعم قال ومن يشهد لك أنا أيضا ضراري يشهد لك إيه فكان النبي وقف صلى الله عليه وسلم في مكان في شجرتين فقال يشهد لي هاتين الشجرتين قال له الشجر اللي نقدي شهدي قال له قال له الشجر ده يشهد لك قال له اه فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم النبي شايل لهم كده فجاءتها خدال الارض الشجره جت جاري وتشق الارض في طريقة. فقال فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الشهداني ان لا اله الا الله واني رسول الله قالت نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله و ام خلصيني كلمتين و رجعوا مكانهم ثاني فاسلموا الاعرابي شجر شجر يتحرك ويجي عشان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم الحجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة إني أعلمه الآن كان والنبي عبد الحجر ينطق أقول له إيه السلام عليك يا رسول الله الحجر ينطأ عشان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الحيوانات حتى لما الجمل اللي ند وشرط والجمل لما يهيج ممكن يقطع صاحبه إن بنعرف عن الجمل صفة حسنة بس بننسى صفة قبيحة في الجمل الصفة الحسنة في الجمل الصبر الصفة القبيحة السيئة في الجمل الغدر الغادر ان لما بيهمن من صاحبه ودايق ممكن يمزه فحصل أن جمل ند ودخل حائط فلم يتجرأ أحد أن يدخل له محدش متجرأ يخش البستان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا وقال فأراد أن يدخل قالوا يا رسول الله إنه جمل وقد ندى دهائك أصبح كالكلب الكلب يعني عمل زي الكلب مصعوب وإنا نخشى عليك إحنا خايفين عليك منه قال لا تخافوا علي منه الجمل هاي الجو محدش بالصقر يكلمه ولا يقرب له وبمجرد أن اقترب له منه النبي صلى الله عليه وسلم اشتم الجمل رائحته الجمل شم ريحه النبي صلى الله عليه وسلم بس فسكن الجمل وهدأ ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بين يديه الجمل سجد باليديه تخيل باصحابه شوفوا المنظر فقالوا يا رسول الله نحن أحق بذلك منهم الجبل سجد لك وهناك الملوك كسرى وقيصر والنجاشي الناس بتخش عليهم تعمل ايه تسجد لهم فاحنا احق بالكلام ده نعمله معاه فقال لا يحل لأحد أن يسجد لاحد ولو كنت امرا احدا أن يسجد لغير الله لأمرت المراه أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها شوف الجمل يسكن ويجي روايه وأخرى أو في حديث آخر إن الجمل أخذ يهمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قعد كلمه كأن واحد بهم السودان فقال من صاحب هذا الجمل فقال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله قال اتق الله فيه فإنه يشكو إلي أنك تدئبه وتجيعه انت بتكلفوا فقطقته ومتأكلوش ولا تشبعوه اتقوا الله في هذه البهائم فإن الله سائلكم عنها يوم الخيان شوف النبي صلى الله عليه وسلم دي سيدنا النبي يا إخواننا صلى الله عليه وسلم مش حقه علينا شوات حلقة بتتاكل مش حقه علينا شوات مواصل بنتحد بقى على نفسنا ونفضل في المخالفات والغفلة والبعد عن الله وعن شريعة الله والقول الضنك اللي احنا فيه ايه والبركة اللي اتنزعت من عندنا ايه والقول الكلام ده وإحنا متعبيين مخالفات اللي فينا قاعد الوقت ما بصليش الفاجر ممكن قاعد مبسوط من الكلام ومتكيف من الكلام بس للأسف ما بصليش الفاجر للأسف ممكن قاعد في أسلال الوقت واحد مزاع على ابوه وامه مزاع على اخوه واخته شك أخوه واخته شك جاره ممكن واحد بياخد رشوه ممكن واحد والعزو الله بيأكل حرام الكلام ده كله لو الكلام اللي انت سمعته دي فعلا ميلى قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي يهز الحجر ده ويهز الحيوان بالطرقة دية ويهز الحجارة بالطرقة الكلام ده لو فعلا مأثر فيك تطلع على طول تنوي إن صلاة الفجر المرأة مش راحة إن صلاة الفجر مش ضايعة إن السجار اللي في جابي قبل ما هعاهد ربنا وأنا في الصلاة ما عدتش حطاب فوقي إن الوقت اللي أنا بضيعه على الأهاوي وناس المصحف وناس الدين ان انا هتوب من الكلام ده إن الراجل الكبير لغاية الوقت اللي كبر في السن ولسه لغاية الوقت اللي عنده ورد استغفار ولا ورد بدعاء ولا ورد تسبيع نقول له فوق ارجع ارجع وتوب إلى الله سبحانه وتعالى اللي مخاصم أخوه وقته نقول له اصلح العلاقات الدنيا متفاتة يا أخي وهتموت وكله يموت المهم كل واحد فينا في حياته خلفه واي واحد فينا مقصر حتى اتكلمكم دوت لان الذنوب لو احنا قلنا بكده في درس اسمه أنوار الاستغفار كان في المسجد دهون قلت ان من رحمه ربنا علينا ان الذنوب والمعاصي ما ولو كان لها ريحه اقسم بالله كنا اتفضحنا قدام بعض كلنا لو الذنوب والمعاصي لها ريحه ما كان حد فينا يقعد مع التالي الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني فكم من زله لي في الخطايا وانت علي زستر ومني يظن الناس بي خيرا وإن ني الناس ان لم تعفوا عنهم فده دعوه يا ما اقدر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا فعلا نكون أوفياء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحجر كان وفي معاه إذا كان الحيوان كان وفي معاه إذا كان الشجر كان وفي معاه إذا كان الجبل كان وفي معاه إذا كانت الدب والبقره كانوا أوفياء معاه لما واحد راعى غنم وفجأة الديب عاد على الغنم فاستخلص غنمه الديب أمواخ الجنب وجاري فاستخلصها الراعي منه الراعي لحق الغنم قبل ما الديب يأكلها فأقعد ذئب على ذنبه الديب قعد كده وقال تستخلص مني رزقا رزقنيه الله فقال الرجل عاجبا يتكلم دب فقال وأعجب من هذا رجل بمكة يخبرك بأنباء ما قد سبق وما سياتي قال له ده واحد بأسمه محمد صلى الله عليه وسلم بيقول كذا وكذا هو رسول الله وواحد تاني ركب بقرة. بقرة فالبقرة بصت له. وقالت يا هذا لم نخلق لهذا قالت له احنا ما اتخلقناش عشان يتركب ما خلقنا لها فقال اعجبت باره بتكلم قالت واعجب من ذلك رجل يحدثك بكذا وكذا انه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجل راعي الغنم ده امسي الغنم بتاعته كله ريح للنبي صلى الله عليه وسلم قال لك اروح اللي الديب بيقول عليه ده وراح فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد واخده في جنبي كده وحكى له اللي حصل قام النبي جمع الناس قام الناس وأم حضرهم وقال له كل ما حصل قوم يلا احكي اللي حصل ده فالراجل حكى إن الدبء كذا والكلام ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر يؤمن بذلك وعمر يؤمن بذلك ونحن يا رسول الله نؤمن بذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس من علامات الساعة ان الباهمة تكلم. وإحنا بنشوف الكلام دلوقتي في الناس اللي بتضربوا الأسود وبتاع بيعلم الأسد حاجات البنات مين ما بيعرفهاش ال ال ال الأسد بلا غير بنسمع عن الكلام ده لا ده كمان هتمر الأيام وحتى الحيوانات هتتكلم الحيوانات يتكلم والرجل تخبره زنبته او صوته بما احدث أهله يعني يبقى الواحد كده سيب حاجه في البيت سيب فرد جزمه ولا سيب اي حاجه في البيت تكلم الوقت بتشوف الكلام ده ان تلاقي الوقت اجهزه التلفون الوقت وتلاقي الوقت الكاميرات بتاع المراقبه بتتحط مش عارف فين وتتحط فين وتتحط فين وكل حاجه تلاقي متسجله صوت وصوره ودي من علامات الساعة كل الحاجات دي من علامات الساعة من علامات الساعه في زمن عيس عليه السلام بقى لما عيسى عليه السلام ينزل ففي زمن عيسى عليه السلام تلعب الصبيان بالحيات بالحيات يعني الواحد يجيب لابنه تعبان مش تعبان لعب تعبان حي ده من الأمان اللي هيبقى في هذا الزمان الشاهد من الكلام احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ولابد قلوبنا تمتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريص على الأمة لأنه كان وفي لهذه الأمة فكل واحد فينا أخواننا يراجع نفسه وراجع حاله اولا مع ربنا ثم حاله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودايما زالي بقول لك اتذكر الكلمة اللي انا قلتها في الحديث وإحنا بنتكلم إن النبي قال أنه مستنيك على الحوض بس ما تعملوش إيا جماعة افتكرها دي على فوض لا تسودوا وجه اوعى تكسفني اوعى تسود والشي لو انت واقع في معصية توب واستغفر وانت بورجع وربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى اخيرا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجب الوفاء بها ان احنا اخوانا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ما تستناش لما يبقى في درس زي ده. لا ده كل يوم ما يعدش عليك اليوم الا بورد استغفار وبورد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليه بقى؟ إن كثره الصلاة والسلام على رسول الله بيتفرج الكرب بتزيل الهم لما واحد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي قال إن شئت قال نصف صلاتي قال إن شئت كلمة صلاتي هنا بمعنى دعائي بمعنى الدعاء يعني فقال يجعل لك صلاتك كلها هخلي غالي الدعاء صلاة وسلام عليك يا رسول الله فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك يكفى يا جماعة ويغفر ذنبك فكثرة الصلاه والسلام على رسول الله بتكفر الذنوب كثره الصلاه والسلام على رسول الله بتفرج الهموم كثره الصلاه والسلام على رسول الله بتنال بها الشفاعه يوم اسمع الحديث الجميل من النهار مش من من النهار قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في الصباح عشرا وفي المساء عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم ان انت تقعد تصلى عليه عشر مرات في الصباح وعشره في المساء تنال الشفاعه يوم القيامه يوم الجمعه تكتر بأكتر يوم الجمعه تكتر صلاه وسلام على رسول الله إذا كان يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه ف صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يبقى يوم الجمعة قطة صلى الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كذلك أيضا نجدد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إن لابد تعتقد يا مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الثقلين إلى الجن والإنس وأنه بعث إلى الناس كافة وليس إلى العرب فقط اللي بقول لك رسول العرب هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربنا عز وجل وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا وإيه ونذيرا والآن أخرى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فلابد تؤمن بالكلام ده. إن رسلت النبي عمه صلى الله عليه وسلم إن كل الأنبياء مش الامم بس ده حتى الأنبياء نفسهم حتى موسى عليه السلام حتى عيسى عليه السلام أخذ الميثاق على الجميع أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيدين ولذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شف عمر بن الخطاب معه صحيفة من الطورة غضب وقال يا, وقال يا عمر يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم أنت بتقرأ في ذلك إنت شاكك في اللي نجد به فقال إنها صحيفة من الطورة أهداها ليه جرن يهودي فقال والذي نفسي بيده لو أن موسى بين أصغركم ما وسعه إلا أن يتبعني شوف تخيل لي وقال لو أن موسى بن عمران بين أصغركم ثم تركتموني واتبعتموه لضللتم لأن ربنا أخذ المساق على كل الأنبياء لأن الدين عند الله كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام يبقى تؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة العامة الرسالة للثقلين الجن والإنس وتجدد هذا الإيمان دائما برسول الله كما أمرك الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فتؤمن بالله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك نؤمن بالأنبياء والرسل فمن مميزات المسلمين إن إحنا كمسلمين نؤمن بكل الأنبياء ونؤمن بكل المرسلين لا نفرق بين أحد من رسل بنفراش بنحب عيسى عليه السلام بنحب موسى عليه السلام بنحب كل الأنبياء وكل المرسلين لان دين دول كلهم هو دين واحد بس وهو الدين إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم دي إعلان عن خطبة الجمعة إن شاء الله القادمة للشيخ شحات النبي ودرس الأحد القادم إن شاء الله يكون معكم أخونا فضلت الشيخ يسري البلاسة وهم للإخوة الأفاضل بنا يبارك فيه فيعني فأرجو من الجميع الحرص على ذلك ومسجد علي بن ابي طالب في محاضره الخميس القادم باذن الله تعالى لاخونا الشيخ اشرف عبد الايه عبد عبد النعيم نسال الله تعالى ان يتقبل منا مجالس العلم دي يا نعمة نعمه من الله احرص عليها الساعة اللي بين المغرب والعشاء دي ساعة وقت ضايع نصح ولا لا عند كلنا وقت ضايع يعني بين المغرب ويشرب تلحاش تعمل حاجه بين المغرب والعشاء انت يا دوبك بتصلي المغرب تقف تتكلم بقيه قدام الجامع تليل العشاء ايه الدان بتصلي المغرب عقبال ما تروح الدار تليل العشاء الدان ترجع ثاني ما تخشش الدار تطلع ثاني وترجع فبقت المغرب والعشاء ده وقت فاضي مالوش اي لازمه وما بتعملش فيه حاجه ممكن انت بقى تقضيه محاضرة جميلة جميله زي دي تحضر فيها ما كانش في محاضره خليها محطه شحن لك وقوم داخل الجامع وقاعد مسك المصحف واقعد اقرأ في المصحف واقعد استغفر بين الأزال والإقامة بين الصلاة والصلاة واحتسب وانت جاء تصلي المغرب تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط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 ولا تجعل الدنيا أكبر هبنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصررنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا وبنا من لا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنزل على بلادنا البركات والرحمات وارفع عنا الغلاء والوباء ولا تؤخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفق لكل خير ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء وشر وفتنه فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا ارحم الراحمين جزاك الله خيرا على حسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته за